يَأْتُوبِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ كُلًّا تَعْتَذِرُونَ لن لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ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 يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَضَرَّعْتُمْ وَخِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والذين اتخذوا مسجدا وَكُفْرًا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرْضَنَا إلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لَا تَقُم فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 نَهَا رَبِّي فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقْطَعَ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 10-10-10-10 10-10-10 Kuna saab sanaa tafsiri ka-Qur'an ka-Kariim ka- Sidiadiya tabanayyadabukakoban yhye Hayyadah sadahiyya sagashanadbukabillabana min surati tawba Hayyadah baqaliyatabnaadna waakubi yhye Min surati nafsiha Misle surati tawba kamidah hayda ashirka oo rais ah waxa ka bilaabnayay juzkii ka wiyay tobnaad kana mid ah jaada quraanka ka ka kooma tirshi guddiina iyo ay soo doon juz ashir iyo ashir ka ku hurriirsan yahay dersi hore ayay dii ugu danbeeyay waxa ebanu ugu sheegay subxaana dadkii mu'tadeeyinta u durdaarkalahaa roogolada dhinaca ay nikaaraan ila afar ya shanbaal ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يجين حوط البال شاقي إذا نصحوا لله ورسوله مركز جهازك كهران اللوعدوا الداري هذا لو أنه ربي الرسول يدينت يا مؤمنين وأنه داعذ هذا يدعي أعوذ إلى نسيق ما على المحسنين من شبيه قب قال ديوانا كسخدو و دن لووقي قابا اخيريا اد ام ادونك محكمه لووقي غيو اما اخرا لووقي قابا ما جيرتو و ولا على الذين اذا ما توكل لتعمله قل لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع تدوح واي و يقان ضعافهم مريض منا هاي تكاس لوج العنا هاي لكن جباد الأرض الحق لقالته جاديد واي سعيد واي خب واي على رسولنا كاجر جارجريي خب هي جاديد هي صاي أن جاءك كل رحنا نسي على جينا الدارتي قلت لا أجده ما أحملكم علي مركي ينتبر واي على جينا جرجر كاو واي وهم لا تولوا عيونهم تفيض من الدمع والولقود وعوي ألا يجدوا ما ينفقون وحي الجهاد كبه حيان وقاذيذة ومصروف كوضية وخوضة إليان هيسن يضولوا لك إدلاء وإنها هي نقضي كوانا وحلوها يستمر إنتهت إيبا النور شكوان دقاء وحلوها يسنين هي أيها دعاشة كابل الله فانا دقاء الدين كان محكمية عقاب إياها يداري عنان كم مطي عذاب مطي أيها الله تيمامي قال تعالى تبيو يري انما هذا الكيده السبيب وضوح اي ظلم ارث على الاخو والمعاتبه والمؤاخذه في الدنيا والعذاب في الاخره وضايا يدا وحي مره ان الذين وحي دشود يستقبلونك كافه صحبه البا يد قال كاينه كارهم ايغا اغنيا بالمال والصحة والامكانية هيقول حُوله أو حُوله أو عاف ما تغبا أو أودي يطاله كوا قوي ديني إن إيجاد ككارا كوا دوك كوا آبيسا أما إقاب كمودا أما عذاب آخر جلابسدي وقوة صرف خرط وحالي كرال النخدين بأن يكونوا من هذا مع الخوالف وثين ليخوالف تمر كوي حكي كالك المران ما صفرانيك ما صعطيان فعو فريد أقلد القدر هو دا إنا الكسك ناذان في قوله عزم قائل وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقرمنا صلاة إلى اللقير واذكرنا ما يطل في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إذن ان أقلك القدر هو دا قرآة ربك قرغنا حقا الولاد إلا أمره، هؤلاء ذوو الصداه، هنا الولاد إلا مدن نقداً، ويكون على النقد، في الحياة وأمر بشعة، أن يبقى كذب، هنا النقل ملك يقطو، أطلقيني نقطو، من هو التفرق، وهذا هي ذكاء، حضو، ويكون على النقد، بأن يكون هنا النقد مع الخوالف، كذا المرياشة كريجة ورياسة من النساء والأطفال. والشيوخ والعاجزين بذكر إله الله ويلك الجبابي المأذن لشيء هؤلاء إنكوا على جوع أن يخلي كل نقودهم أولين ومين أعفي أو ما تغوا وسنكون خلي نغون كريم وطبع الله وحرب الشيء على قلوبهم لا يالك هذا كر كذا بالنفاق هي شركة هي كفرة بكوحي فلا يدخلها خير إيمان يا وعد يا وانه خير كل اي قلب غد ما ولا شر يخرج منه وحشر او كباعينا ما له كرك قفول كفولا افهم ايغا لا يعلمون وحي اجلن لما اركو سبليه باسون نكوناي وحو كسون نكونايا تبوك ايغا درجار بيرغونتي كن واكنا يا ان دركاردا وباان ايا كان وحي شوداكن نبي قوت ابو خجرة وانوالي صغار المدينة المنورة ايه وركو ذي جملة وتفصيلا لاسيي قلقا قف وركي ايب آيسا وربي واربعينتي آيسا محوم ونافق وركي كفر قال تعالى ايبو الحجر يعتذل وركو قال له ويه عذر دارن دونان إليكم إذنك مؤمنين تهى الرسول يرقي نبي فعلا بلئذين عذر دارن دونان قولما إذا رجعتم مركات اللاباتان تبوكوا إليهم إلى المنافقين في المدينة وكان قالوا دي أول كي يحرس مدينة مركات اللاباتان بيجي الزور جار بينا فوش أيق دونان ما بسيغها يا ذيبانواي خاشيبانواي وافق ما درها في الآن تحنون سنسي الماء يقبضي بين بيقومي دونان كل واحد هذا الرسول صوبنا لا تعتذر وقت هاي سك قادنا الزور جار شيء وحيدان يقوب عذر الدارانين لنؤمنا لكم وركين اذين حمين مين سا اذينك باوفرنطة كالاورزتان وحن بينهين شيق ميزان قل كا بينهما الداني قل وحاطر هذا لا تعتذروا حذر الدارانين سا لنؤمنا لكم اذين حمين مين محاصبا وأنه وركين اقوباهنين قد نبأنا الله من اخباركم حلمان يالعليم الخبير وكاله قل كإلا به جملة و تفصيل النوصل كل هذه الحالة يسوى قد بي ها ايقص يا كينينا لكن هذا الهدر ها ايسان او ايمان ايا استقامه ايا الروم ايا ضاعات بالله بيسان و ها ايدي دوننا اللا اذن اغاندونا او اذن كواربعين دوننا حسولكنا او اذن ايقايا لا تعتذروا حذروا دارانينا لان من الرومين مينو لكم بذنك سببكوا قد نبعان الله الله انه رمي من اخباركم هذا الجالك إله الكوت إبا الناصر جاي هذا حيسان فاضي هي كفرجي هي مخالفتي هي جبين دابيتي وهذا جاي جان وصي الله إبا وأركيتونا فيما يستقبل من الزمان وحر واي عذر ذلك واقتلاصا صلا عملكم سات صميسان هذا العمل كيوارسك بدجال وعمل في عنص ميسان الله ويدن أركايا ورسوله سبحانه ويدن أركايا قمر خاطر عمل في عن ابدا ذكرت مدان ولو جرى وركي كبا وقبنا وركينا ثم كذا لنا صرت دونا وحال لدينا نقيدونا الى عالم الغيب وحقرصن اللي ينكر صونه اليقين اي الشهاده وصف من صفات الله عز وجل واحمقا اي وحموقه واحلا صلافي وحن يا وحمة تجلى أكتيس ويسر من وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيحا وحول بنتي أوجاي أيوس وحبي اللوبي وصيما لنا لو ذاكن حالم الغيب وشاهد أما مخلوق وح مشاهدك مغذة يا وح لجوجاي غيبنا وح لجموعا مشاهدك بقولك وسرعش من لوجاي نفس النبسة هذه اللغة ولا إشافته مو، هذه كاغو أكو جيرة،, إيه إيه جيره. هي جدات كاغو وروما عزي، هوا جير الله هو حك كرسونين، هو حموضة، هي هو حكرسون، وعلى سودافي، وحن لجاري، وعجيرة، إنت بقتي شيء سو مراي كايل، إلى هس، هي الله يديننا كيدونا، كل ك هو ينخرح إشافته ميدونا، ثم كجدال. تردون وحلع ذي النقدون في يوم القيامة قيامة المالين تهدا إلى عالم الغيب وشهادة وحمقه إلى وحمقه وقام تهدا عليه اللبضة أتيسه السلام الله أيها اللي ذي النقدون وحلو ذي كسماين دون إذي بما يظلم كما قالوا إن الله الله يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون خيون ابيكم وحيدين شيقي دونا بما كنتم في الدنيا ادويه غدهد كو ان جرتن تعملون كو من الاقوال والافعال والنيات والمعائر اذا marki الله afgooyay oo la yiri kula taatadiru lanu minalakum ayay markaa wadadeecay lahayd dar deena iyo ware أي duwe aya isku dardareen intay warkay تذكر دنك وكبايا كل خير تنلا غارين الله رسول الله الله سبحانه سيعلفون قال دارن دونا بالله تبوين المجد لكم انتم المؤمنين دارن ايا قرن دارن دونا فرك ورلا غاري ما اذا انقلبتم حداد قدونتان قد اليهم منافقين تو قدونتان قد اي اي دين دارن دونا دارتام اي دونا لكي تعرض إنك جزت أنهم حقول أو عنان هي دجال هي معاتب الله يران أن لا دليل أن قبضي لا سقط بيدرت أنت أكيدون أيام أفعل جز جزت أنهم حقول يالله محاكمين وحقاله مجيء المسلمين يقولوا بنايا سياسة خارجية إسلامية يالله إلى هذه وقالي لا ورجه أسي دة ككرة مسلمي يقعن مدينة كنوليين صوبنيين على جوغان في أسوأ حب أحد فلهم وعلى يا محمد حقي سولا يا حقي مدينة جوعي بونا كدجاج إذا نحل يسكت ديو تقابلوا آخرها النخلة سواء كمسلمين تربينا يا عظمة المسلمين بين مع رسول الله بين نوليين وهكذا أفض خرالا وذكر لويا لايا شاي تاسيون بعند فاعل لوكا جيستا أنهم يرى حقولا إنهم أرقا جلده في تشون قرون قرن في عنيه إلا جيستا نفتادو ماقول إن أذو صخ إيا باختي إيا و أرايا إن جات فيريز يسكتي نلاحظ كذا تظا تبدأ بعض نافتا عقر نسكنافو حكوها كانين وحيين لما أركاد دينه حقبض إلا وزني كيف يقول عن كذير سيئ فاردو عنهم حذولا إنهم منافقين تكذبون قروي ومهواهم ها يقضم دجاجة شراية جهنم و جزان أقبل قد بيجهنم هو يجن بما في سببتي أي اللوا أقبل قد أي كانوا في الدنيا يقبلونك قواعين يكسبونك وقرب سب من النفاق والذية والكفر والتخلف والحلف الكاذب كثيرا اي قلاب سدن هيا جهنم لقوك قينيا يقلفون هو دارن دونن لكم دينكم المؤمنين تلذي دارتي خور لتورذوب ياي مجتنوا علي شرلو قرك دارتي لبسا ايني كدونايان اولا نهن لا سوقا دين اول لا ان حالي لغنقو او ددك لغو هو لكم دينكم لترملو لكي ترضو إن أدخل النقطان عنهم حقه هذا أي دون أيان إحدان بإبارها لكاين إذن كأدومها في الذين ممعيت رئيسا فإن ترلو أيها المؤمنون حتى أدخل النقطان عنهم عن المنافقين وإنك قال الله حقه هذا حتى أدخل النقطان فإن الله إبوين لا يرضى أدخل النقطان مايو عن القومي تدحقه الفاسقين الدين تكبعي والكفاسق بنتك بحي الرب يا الرسول يا تعالي إسلام كديدي إلى كرال النقل مايو ولا ينفعهم رضاكم مع صغط الله عز وجل عليه مرد لضوع رئيسي هين في الذي موحي النقل يوحيت للماركو إنما سبيل وضوحي ذو على الذين وحي كركو يستأذنونك كافس عد البالي وهم إياك وأغنياء تناذى حج حوجا حج عافيماتك حج مالك أنواعك لمن جرين فسحر ربه لنا وينصامرني حبي الله تعالى من لا يلا إذا أُجِل الصورة أنا من بِلَّ وقاعدوا مع رسوله استأذنا كأرو الطول منهم كوا غلبا أي فسح كورنايا وقالوا ذرنا نكون مع القائدي فسيورنايا يجيء إنما سبيله جد على الذين بي كونوا كرّكوا أيوجد هذا بالمعاتبتي والمعاقلات والرقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة يتكايسا كوي بكرك هذا لسادنونك كافس أحد البايي وهم يجا أغنية اللذن خلوه يكره النغذاء يا يكونوا إني النغذاء مع الخوالف قريكو هرياش معد حوانك عرورته ويلك يتعبانك إني الجيران بيقال يكون وطبع الله كذبة أودي عشرة على قولتهم لا يلقوا ذكرك إلا أيها رب شريخ إلقي الماء شرنا قبلهم أيها الآفاق لا يعلمون وعيهم لمارك قلبك بائرا يعتذرون فعذر جارنا إليكم إنكم إليك مؤمنين إذا رجعتم من كلامه تنو إليهم رسولنا وحتره لا تعتذروا فعذر لنؤمنا إذن ما لكم إذن قد نبأنا الله إبانا ورماي من أخباركم ورجالك إذا إلك إبانا وشعي قد أبونا جينا إزانا وحدا بسوس ولا ولا أي دونا وصيروا الله ألقانا يا عملكم وإعمال دبوس ما إزانا الله أركايا والرسوله سبحان أركايا ثم كجدال تردون والله ذينا كايا يا ممكين قط إلى عالم الغي وحقرسنا ليه يقيني يوشهادة وحمقنا يلبدوا فينبئكم علنا ودين شاقدنا بما كنتم في الدنيا كوهان جرت تعملونك وصمي يا سيحلفون وإدارةنا إلا هي دوينة مجري لكم بذنك إذا انقلبتم حدا طلبت إليه منافقين طلبت لتعرض من إن ديتة أول أنهم حقه هذا فأعرض أمر إيبوي كجهة هذا أنهم إنهم منافقين في قرنوي ومأواهم من أنك هذا هو قد يحديد هذا جهنم نارت اللي يراه جزاء أبا القد أي أي هؤون بما لماذا لو أبا القد أي كانوا في الدنيا الدنيا دا القدية دائقوا آنجلا يكسبون هو قرب صدى يعرفون هو دارنا لا كم يدinka مُؤمنين تا لي ترلاو إن أدرخالين نغوتان أنهم منافقين تأجولا كرخالين نغوتان برتة أيديهم كبارنايان ألفا يترلاو أيها المُؤمنون هذا درخالين نغوتان أنهم عنيل منافقي بوركالا لا أجولا فين الله يبوينه لا يرلا كرخالين نغون مايو عنيل قومي تأجولا الفاسقين دين تكبحيو الأعراب وشادو كفرة تدين ابد ارشيه كاينين المنافقين في مقاله قوي بادية وكثير قلب سنان وقوه كان ومرهر المجال البحرني ما يكون امان قوه النفاقية قال لمدينة لمدينه واللوا ذا قال جهلي الظلام يا ابي يا قلب سنان بيديره الله تعالى حبوع يري العرب كل كان عرب ليرا يا عربي مركه ليرا فكان دونهم احر هم سكان البادية وإن كانوا أعاجب هذا الرغنقضان عجب بها النقضين عرب أيها النقل تدكبادية هدك أعراب ليرا عربي هدين ليرا ونسبة إلى يعرب ابن قحطان وهو أفتر كلها عربنا هو نسب أعرابنا هو سكان البادي كلها قولة الهرميه أيها اللقاء هدلايا العرب هرباديه أشد بغاسب بدا من أهل الحضر كوه مقالته تكن وحيروك الدرجه كفرًا قال ما حقل ديزكوا هي هو النفاقًا ورك قال ما لبا وأجدرو خير بديها كأولاد الله يعلمه إن ينبقون كون وديلاً وأبين وأجدرو إله حق مغنباً الله يعلم إن ينبقون حدود ما كيسه دميه أنزل الله وإبدجيه على رسوله رسول كركي سويه لغدة جيه عكامة أما حراما أما حلالا أما واجبا أما سنة أما كلاه إليه نوغان إياق عموضا والله أهبوين عليهم الله بخلقه أمكيسا وأقوم بدون حكيم الله معمول ونرسا ومرتبلون كلها يجيب باتيها والله بخيبه دار هذا دواتي كده حيثي إنا إياق نفتاوذو أي منافقين نوغد Korana Garan Lordan Koranayava Badi Joga Mumi no then Safir Lugus and Mayara Wamira Lara Sherbadiya Wahakamida Mum Karba Kuj Yatakimu Yara Naya Ma Dagdao Yum Fuku B he Mahramangana Khatigana. Bakuan Bandina Udo Hateu Haga Garigara O Luji Hada Kana O Anakira وحرق بحيان وحرق بحيان وحرق بحيان تخصيري تخصيري تخصيري حيان يحرق بحيان ومع الارابي كالبادية وحكمدة من غربة كتيرة يتخذوا ما تأخذه ينفقوا في سبيل الله كبحيان مغراما خساروا كالقنا وحرق بحيان وخسارها ويتربصوا نعم حمد أريد قد كيف أودكوهيان تصول كأنه لأنتم قسلمين تالما هذا الإسلام كان لغوك تقلاته وحاسي وليسوه ويتربصو وحيكولنه بكم إنكا مؤمنين تالدوائي بل أوريغيسا أي يدين لسوه عليهم دائرة السوء أما هو جملة والله باري هو واحوي الله كورك هذا كورك هذا السوء إيه بليه رحمان كوري مرحب دي واحة بارك شيقة إيه إذا وحكد الباية مالي وواقع وادماني أبكار مايا، بحاكر الدوان أذىكم يا دوان هذا عزيز، أدخل كان لا زاي إن كان لك وجدي، أذىكم إن كان تهلكين ماهو، ما إلى أكتر وقت، إلى لكن مركون إن كان لك وجدي دليلي، لو أكتر غير، مركع دوورك على سيقة دعائي كي مرحباً نتواعية كادجنو، مرحباً نو خبرية كادجننا، بل إن جيت كفودا هو عزو أيارا دينو شعالي، أوه أيه إنك أي أو مؤمنين تا، داري بصرك ميسانه عليهم إلى كركوضا أيه دعيرة دا أي صوئ، هما وري جدا كركوضي ها لا عليكم أيوا المؤمنون، إنك كركي نما ها نيسوي، والله بويننا سميع الله مغلد بدن، وح لوحد لا إديلكي عليهم. الله قم بدل وعلى سماء إليس حدين قيت أوجاني قيت كسورة دروري ميجارك ومن العرب فرميجو أكره كميرا من قربك وجيرة يوم من روماين بالله معبودك حقا واليوم من مالنت الأخير الدنبيسي يجي أيه رومايسيني أركان الإيمان ك وتجي عين لذا أقول من الإيمان بالله واليوم الآخر سببت إلى روماين تيسنا Asaski uuorriani, uuakka uuorriani, alamareku. Akhiramarka kofkarumaisin yhä. Osmaskadi ymmankakua yhä. Hadumantan noli yhä. Inuudepi, limana yhä. Alana alohargayina yhä. Huniya sauluhuusamayya yhä, luguluhisabtamayya. Oifka tarumaisan. Iskururina yhä. Varla kan hakaaga yhä. Tudkisuwa yraana yhä. Kherkisuwa badanay. Lakin kofa darata masliyna yhä. Huniya bainaan صحيح يا فاسد كرجه علي حداد رجدي إيمانه بالله واليوم الآخر قليل جدا وإيمانك شجع الزعماء حذوه ميسيني آخرئن لجيني ألا نوهرت جي وحنحكم الدين هذا إذا دائما وأبدا قلت عن انت كل اللي ما لنا شجعه أنتي كلا ما تفرن إن لبذا أبو حرص لكن كبني أدم كعاجيزة الله يلا شجعي وهم الإيمان بالله واليوم الآخر لا ما ذي برهم يلا قار بارو ما يزن أو ويا تأخدو قردي بيكسر هرجلا ويا تأخدو حيرانا يا ما تغلاي ينفقو بحياه قروبات وشو هند الله يبوينا كل أولاده أيكيرانا يا وحوله قارك بحياه يا قارك وحلا قارك بحياه بيجي سيد علي رضي الله عنه من اليمن وعكير وحن كلا من أهل الدنيا او من اهل الاخره لابد امت كان ان كلل له و علي كو ي يقفك وحكسي ي يقفك مسكينه وحكا قت اجس من كيفه موسى اهل الدنيا تعي حد اجسه يقفك وحكا قت اذا قالوا واهل الاخره وهي اي بحيه اي واركايا واله لكن وحدايزته ابيك كل شيء يجب أن يتجاه وحاة نغيسة تدقى هايسة الذي بحيسين اللاته دواتي ويتخده حيارانا ما ينفقه يغضو بحيي قروبات دوات إن الله يبويناك تلوه دواته وصلاوات الرسول صوبانها الدعيال كيسا أيها اللوه دوانا وصوبانها وحالفاري مركزتك ساقه دوائمان دون تآياد مركزتك قادم وصلي عليهم ودعيادتك الى صلواتك سكن اللهم نعريس يوتاي يمي هي من الدون وصلوات الرسول الى هو انه واعدك عيال كيسه ايي تغدكو غاريا او تغدي ادبيسي ارك ماشي يكون غارسيسي شو بني هو مستجابه انو دعي كو دعيو فادي سنه إلى اكبر ايي كو غارسيسي الى هو انه يا وحد واحد ريفاجي حديد كي رسول كساسو نوع ديناي اندوسو بنو كصورجياس صاحبته يو يرى ايوكم وارثه احد منه من ماله حرورته كد علىس حرورته هذا خوله هذا يا خولهاك شتجاساي واحد يلاهدي من لاركون نكا ميرته خولي سوجعل ياهي ملي اي كانت عسين هذه اللي قلتها ليه حوليه ما تغانان حولها وارثك ما تغانان فمالكم ما قدمتم ومالوا وارثكم ما اخرتم وحنك عنت هذا كجير هذي قلت لا لا لايسو عرور طالي لكنه واحد بحسي عرور كل ملك هذي قال اذا حولها قوامعي انت النوشه واحد بحسي وي ما اكلت فافنيت او لبست ثابليت او انفقت فابغيت وإأدعني ما أبغي زي أو آخر كجرة. ما عندكم ينفل وما عند الله يبا قل كم ما أنفقت فابغيت أو أكلت فافنيت أو لبست فابليت نركض لما يسي حتى كان هذا كوجرة إن عدمة الله قاتل غيره لكن كي أضرب ما يسي يا عنترة عنسي يا واحد ما يسي أدونك السدح لا ساتخول هذاي كل كساس كبيعا على هواه أرد تنبهه وعلمه براعوجه أجد إنها تغيب حين قربة دوان إلى لهود وادي أي الله مطاي إلى مركز دوات ساك ويا لايا سيجخلهم الله اللهم قلنا في رحمتي شندي سيقولنا إن الله يبويه رافور اللذة ودوات كتوابات كي كني ولا في بدن خحيمهم بالمؤمنين من ترموه ما يسير رعضي اللهم نحرس العرب العراب رباده وعشده دراسة بلن من أهل البلد وحيوك درينيه كفرا قلمه حق لديده والنفاق روكا قلمه درو إذا قامتنا بلن الله يعلمه إنه ينقام بيمدينيه حدودهما كي شهدمه أنزل الله إبعوده أهدينك على رسوله الراسول من الناس يجب أن يكون فيه انه ينقى انه مدنان بغنه و الله يبغيه حليم الله دومه ايه دانه هذا ايه دواحي هذا و اقوم بغن حاكم سيقو سنعي ايه امامور اللقو معمول و ناقصان ايه مركب بغن من العرابي خربادية يتخذوا ما ديغده ينفقوا بحيه مغرم خساري يا جنايا اللجوء أيوك بجنايا ويتربصو وحلاشوا جايا بكم إنك مؤمن إنت أيوه إذن لقاعدا يا الدوائر بنوركش إن يتشينا يذن كل عدو أضب بعضهم بو إذن لقاعدا يا ويتربصو وقاعدا بكم لذينك الدوائر بنوركتو إذن لقاعدا يا عليهم إلى كاركودا ياهم دائرة الصوئ دائرة الصوئ لا تغلو سبعي أول ما ورجل كرك وضيعه لا عليكم الذين كموم من ميسو ما يسو والله يبوينه سميع الله هو مغلب بلد وعلى وجه لي شنقر إذا الكات عليهم الله هو كم بلد وعلى سميع نيادك ومن العربي شرقيا وحكم من ضربا كم إذا يومين رمائن أيه الله هي بوينه واليومين مالين الآخر هو يتأخذه يا لنا ما يوفقه وحاو بحيي قربات دوان عند الله إيبا وإن أكتل له دواذه وصلوات الرسول سوفنا هدو عديسا له دواذه ألا هو يتنبه بلا رغة تَغْلِبُ هذا إنها تغضي بحيي قربة دوان أي الله إِنَّ اللو... سيدخنهم والصابقون الأولون من المهاجرين ولن hadainu mudda dhara ku jirni ardaan khasay kaayse ii ega dharaa ay ku noolaayee iyo abaan sa akhiran la darbay akhyaati inay nutaabno afgaku ma hanaysanno laga mamarmo umdanu matu maama kaleela sadax garajow garajel koobad ilaanka muhaajirin laga emme kake tagay ama رجال لبادنا أنصار إنه مدينة اللوغو تقال أنصار المهاجرين أن مركز المهاجرين تقال سوداء أن في يمال أن لاحلا قلت لبادنا لبادنا مركز القذبان وحا حقايا موري نورادان قلت ودادوذي قاد ودادوذين واعتقان الإيمان والهجرة والجهاد والطاعة واعتقان ودادوذي انت ودادوذي مرتا كلهم تصدحنا القيبود قال تعالى فدوحوين والسابقون بدكي خرم مرين ما هايوهر مرين إلى الإيمان والهجرة والمسرة والجهاد بوهر مرين يأيوهر مرين بدكي انتفكا ويحي أن مهاجرين هاي نولا حتى أنصار بقدر أي يأيوهر مرين كلهم مقعودة سابقون بالليلة وحنقو مردونا في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم كل السابقون في كل أمة أي يكون جدًا نبي الله النبي قلت بصادعية رسول الله الله قلت لك وسطة ودينت ولك الرجال وقربك على السابقون باللوران قلنا قدال بيك راع أيان وقلنا دمبان صار بيكونا أيان قلنا اللاحقين وددعو دي بيقاد أيان يقول لما كل من دنتي لما أيان وذاك ولكن في كل أمة والصابقون فقيد يا ريي يا أمك انت ذاك عليه كأنا تبدي إلى الإيمان والهجرة والجهاد والنصرة للإسلام تذكئ الأولون هرية كون من المهاجرين مهاجرين في سورة عشرنا سألوك لكم من دونت الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصابقون أركان صارب إيمانيسا والذين تبوؤ دار والإيمان من قبلهم وحبون من هجر ولا يجدون في سدورهم تبدأ دوحى إيمانيسا والذين جاءوا من بعدهم وإنك تنوا صدي وقري والصابقون دفع ورمري الأولون والريين من المهاجرين والذين هجراتي كميرا والانصار كوي شعلا شو... ويهي فميلا يوالذين يو الددك المهاجرين يانصارهين لكن اتبعوهم مهاجرين يانصار راعي للم يهى كلمة الاتباع حدادا اتباع سمعين ولن وددهم مهاجرين يانصار غادين ادمق عصب الله بحضو وددق عرجحتو كلك الاسقرنا والذين اتبعوهم وعالغض المهاجرين يانصار iyo dadawadi lacado kulka dadka intii sa kale dadawadi dadal codeeyay ku amaneey muhajiriin waay ku amaneey iiman ka iye fikirada iye jihada iye gargar ka rabb iyo rasul iyo din iyo gargaaro ay dadka ugu hormare ansarna waxay ku amaneey sakara inuu wadada raaco haddii wadadii muhajiriin kalay haato مذهب كوضو محوها مذهب كوضو محوها مذهب كوضو محوها مذهب كوضو مذهب كوضو الكتاب والسنة وحن قرآنية حديثة مهاجينة صار ما يقالنا إمامكا نبي محمد بوها وحي عابدا الله عز وجل مذهب كوضو مسلم بوها انتا مركز وحكود دارتي على ميشهد قليسة قرنة وحاد أمانان تاي مركز انت, انت يقول كل خا سار البيري والذين اتضاعوهم مهاجرين يا بالإيمان والجهاد والنصرة مجئ إلى عبادتي الى سياحين كرا احساني وانا هذيل ضوف الله هاي مهاجرين يا نصر ما لاق ما حصلنا ما كيف حد الجيران كدين ميس معالوا قدين حقونك احساني وانا وحال مهاجرين يا إنت هو الضوذي وناك وذيك الله عنهم تتكاس إيه بغالكي مركز هذا الهدى من سير ربته مهاجريني أنصار كودة يو إيهنا ورهدو ورهال النقنايان أنه إيه بحكي إيه بموه ورهال النقناي بالإيمان والجهاد والطاعة وفعل الخير أم من الجنة والمغفرة وما فيها شان الذي وخه غليهدو كجيرا قردو وراالي نوخدن انو اي باخغي كل كو وهاي اي بوو غران نوخدن بشاين من التفصيل وعدل الاهوات دربي لهم مهاجرين يانصاد يا ددكه وانا كورا جنات بيريال كوري يي اي تجري ضررته تحتها هوستله الانهار ووبيان خالدين يغو كو وارايا فيا غليهدو هبه الله غديالو ياريكا بروا قل مهاجرين أيانصروا يدكو أنا ككرة علاش هاي أي الفوز الليبانة العظيم ومن من حولكم من العرب كل كاتب منافقينا مدينه رسول مدينة جارك هذا دجل قمرك الرسول كيوم مينته هنا ين أعين لقياهم أو أبا أو جاي قردي والله شايل هنا يقرضانا جرا أي المدينة ما العرب قال تعالى خذوا عيرا ومنما تدوحكم إذا حولكم قال أركنا ميلا على هرباديها منافقون فركع الله كم إذا أخذني منافقين في مجالد إذن دين باديهنا هو النفاق جهل هي طبيع عادك طبيع عادك أي باديهنا الجرود مجالد جود هذا نمن نفاقكم مرحي وبش وأن أغانكر إلى خالق الله أمهانا إلا أحكو خربة إلا إسكوار دي أياه ما أم مغالي من الجرقوة ومن أهل المدينة مدينة تتكى لوحاكم ندا مردوا قوة مرحي مردوا علمه مركودة اللي يريعي أوسا والإبني وإننا قل وأنكار كيسي واجهي يشعر بك يقارك أوسا يا بهم يأمر بالله إلا ختيبوا مركة إنتوا هايين نغضوا لما تنسنا اللقوب غورنا بغرت إنتي قدماته kumaashasi do kale santo sido lugu saanaayo dhagarta ka dhamaato max magadeey noqota kulka waa weyn niman difaaqin tii kabaaran degin adii adu burteen kumurhayna waydi ma joogan kuma ina hal madina madinada ala nifa قل من شحال لا تعلمهم هذا الرسول كذا نقول نحن أن نقرأ نعلمهم ايه. فيا ربنا ما حدك سمعنا إذا الله وحسنالله ويسخيطن تا أي حقنا أخري باية حقنا إسلام كوكو كبناء أي حدك سمعنا قال تعالى سنعذبهم كوا وحن عذاب دونا مرتين في الدنيا لبق رزقك العذاب انت ناقرال <سؤال> لك يا ترى يبدو عذابه هدونك اوه معي بدو حوى يا عابين سرطوه انت الله كشفه امك اوهد الله شاكو صدب ومال النبي قيسه قبوله يضاي خطبه جبعاته قرآن لهم اغنين لاي شوكو يميد ورسولكو خطيب يا هاي صفك هوره اي كجيرا يا عداوه دي عابي حما يا سييال ايه خصوحوه اوه انت يقول الله يا يقولوا سيدا تقال وننكاركم ملائق موضعيو يوسو بنو يري ايها الناس انا فيكم منافقون فمن سميتوا فليقم منافقين بايد انكم جرتا ننكان هباليرا ها اشتاقوا قم انت يا فلان فانك منافق وقم انت وقم انت صد المركوم مرايو يا مساجد كي كجيس ايه كجيس ليس لا او اي اولا يرى هده كوانبا على اكسامين كل انه سبب له جوجيه عليه السلام و سلام قالوا انه يرى اصحاب تقوما انتوا وضناها افكا يمات ايه نفضعين فانه جوجيه و اهل ماني صدون قالوا انه يبيري و من اهل المدينة مدينة كو و جغو و حاكمدة مردوك و مرعي على النفاق و قالوا انكم مرعي لا تعلموهم سبب له اذن اقول ايه انه اعلموهم نقال سنعذبوهم و هناردونا من رصين في الدنيا مرة في الفضاعة وكشف عوراتهم مروع بيننا أو كان لذلك آل المغربية المسلمين تلقت ساري حوى إسقعدوا وجلسوا كلنا لجو أنباري تنمدي سيل بابي سون عدي سيل رجدي أبلي سقام رخاتي نقضي على الله الغش يا جي فسقعدوا الدنيا وخلوا وفي هاي و في القبر حباشة مر كل ديجو أي قبر قال لجو يقول لبدا عذاب قبر ثم يردون الى عذاب عظيم ستح عذاب ويقول سنعذبهم وحا مرتين في الدنيا الدنيا للباق قابا عذابي دونا ثم يقول لبدا عذاب قابا ومثل قبرك أيهاي مثل عابين إيهاي دارين إيها اللوفلوفين أيهاي أي يردون اللونقايا الى عذاب عذاب عظيم وي كواكره ya ko wakana nimanka an kolka munafiqin ma wa hawaya taqal khibay kahare hudurdar ma yan lahay to dooyila sidden nim bayahay abuluba ba kamida to doba kalana lamid bayahay kolka yare oy jiha ki kahare antabuka nadii way mid la yiri subani hudurdar ma yan aadi khortay magla nim munafiqin ta gusod dagay قال المساجد مساجدك هذه نوال بنفسي سوتير كخيره وخا ياد ان انتيرك كو باختينو يا الى توبوا انذا اقبله والرسول كون نغفرو عاد كلا نغفري مايش قال تعالى كنوا اخرون قرك والمنافقين ترى اعترفوا قرتي بذنوبهم قففكي كلا اوه هي خلطوا وحيسكو دره عملن عمل صالحا وناكسنه الإمام بالله أيه هورو سميه kumumin bayno quden muhaajiri na garba gujiray si xad wa gale faraaido wa guute waxa isku dareen taxaluf ay ta booka kare gudur dar laan aakhareeyo kulka amal suuban horow sameeyan iyana midhun oo kaardi ta booka hadana waxa isku daba qabteen ina in jeeg is garcen lafoodi ganae biyaha bari intu soo qaatay qorsanabi taatir isku xire kulkaas u yiri laadaa fariid inaan salaatu kana yuu anaay isaga furimaayo kulkii la aqimo ayaa iska furaan weysaa qaata ku xirmaan qaa akharuuna qayb kale dhinaca fuuqirta dhirudihim gabadh kay gabadh ka isku daray amal saliha wa nafsanu himan yata'a ay horo iyo wa amal dambo sayaan hum oy tabu ka u إلا ويرى عصا الله أبمدا أياتهما إن توبت أقبله عليهم كرخة سين الله يبواين غفور لطاهبين تلك توبت كان الله دافد بذو خيم بالمؤمنين الأول نعريس بذو قل ذا نال كسر لجو عفيه يجونة أبو عانها ما رسولك رسول كافوري قصة جونا رديه خدي ساف يقول ردي وريي من المهاجرين يا أول أنصارك ماذا شرم الدين ب يا أول الذين دخلوا في طبعهم رجع الراعي بإحسانه وناكل الله برالنغل عن محاكولة ورضي عن الغال النغل عن أبي حجي فأعد الدياري أبي لهم يلا شنات باريال أي تجريد دريرته تعتها هوس هذا على نهر وديار خال الدين يجوق وارايا في عجنة قد هذا هذا أي ألف وزليبا العظيم هوين ومن من تضوحاكم هذا حولكم قاركين أيها المسلمون خنميدا من العرب الهرمينيكا منافقون ومن أهل المدينة مدينة تضوحاكم هذا مردوك ومرحي خلال النفا وركا قال لما كنت تكون مرحي لا تعلمهم هذه أذن أجل لقد أردتوا هير لافطي إلا كو روماناية إلا كو غرباية نحن أنك إباء أن نعلمهم أب سنعذبهم وحناردونا مرة صيني لبكل أذية بوده هذا مرانو عذينو سرت هذا كشفنو لليلون هيدارينو في قبرك مرلقو النار ثم كجدالبا يردون اللباد غرقيدي وحلاو نقايا إلى عذابين عذار حظي عذاب من وين وآخره نخيفكلي يترفوقيرطل مجنود بهم كباب كودا خلاطو إيش كل هاي عمل صالحا عمل صالح ونعكسه قيمان كودي هرا في عمل سيان كار كاريدا يتبوكا كاره أصل الله إبر مودن أي توبة إيمو توبة أقبله عليهم كركولة سأين الله إبر وير القفور لطايبي إنت قف كأنه بطة الله ودافد بدن عليهم بالمؤمنين إنت روما يسر راعينا ألون حريص بنا خذ منهم عليهم صداقة هو ما في ما كيسود إلى سيد لغفر أيوه يا رسول الله هي على الرسول كذي ياو، مالك إن اللجوء إليه، إن أروني كذي ياك مسكوش دي سواء هرناي، لقال خي تبوكو حدو ابننا جا أقبله توابي مالك هو كن لورك، سداتون طي، وحين مالها كن اللجوء إليه، وحين نجد تبوك، ونا تري لم عمر بذلك. الى حوالك قادم أورا احواليه النارش هذا الكادو انت أمرا يواتا يدي خذ قاد صوباني من أموالهم من تووا تبعيضيو يقول سلكيكاس أمرا قولك خذ أموالهم اللهم أورا هذا الناب بين بأينا من بألة قليئي من بعض أموالهم هكو هذا قادم اوه هناك قاد مسلم كان لقوف لنا يقول صداقه النقو نيسا حنان ونقنيسى. خذوا بنك من أمواله من بعد أمواله حول هذا كرك صدقة ذكر تطهيرهم صدقة يجي ميريسا وتزكيه أذى جناهوفيسا يجا بهذا صدقة يدكوفيسا يجا وصليت بالدعاء عليهم كركولة كركاتطهير وتسكية ودعاء الرسول صدق الأوضامري من لا صلواتك أذى صلاة صلاتك غرو صلواتك, صلواتك نغرو ان صلاتك دعى لذي عيسو سكنت جناني يا قبو قال اللهم تاي والله هو بوينا سميع الله هو هو مغرب دلو عليم هو الباء هو علم يعلم ما ويه فوقي انا الله بوي هو بين يقبل التوبه فيشد اقبل عباده ادومدي سواك اقبل كل هذه التوبات كان في عنبيله وياخذ الصدقه تقبل هو حتى يوحوذ إنه يوحق بحيان كرتان وكو أمانيه فأن الله يبويني هو يبأى كواب الله طوبة أقبالت بذن الرحيم مؤمنين فأنا حرس بدونه فقلت بذن وعاتر هذا اعملوا عمل فلا وهدكتي إن الجهاد يا خير كارتان عمل بلا يدين كل كواين مؤمنكم كو. وعمل فلا مهاجب يا مجاهي إنه نغروع مصنع لما ربوا فقلوا حاطر على اعملوا شقيا فصير الله ايبا اجايد دونا حملكم وعطا ميزان والرسول هنا وأجايد ايا والمؤمنون انتحق الرميسين وأجايد دونا وستردونا والليذن لابدونا الى عالم الغيض والشهادة وعن مغضيه وحقر صل اللي بدف يقيني ايبا الليذن لابدونا فينبئكم ايبنا ويذن شايدونا إما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا دا قدية دا قوة هانجرتين تعملون قوة صنعية هوني يا صنبا كانوا والليدين شاقي دونو وآخرون مرجونا كانوا تيوو دنبايسي تبوكرها قادي كوان وآخرون مرجونا قلو مرجونا قلو كوانوا سدحنين أصحاب الرسول الله كميدا سدح ذانن أقال كيبا يتحرين إياقونا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 صدح لأسحابي هاي قمت المال موت ايه ارنتو ذاك اللفتاي مال تيكوية كم نادنا وعلى ثلاثة الذين خلفوا خياد ديباتمي قال تعال. إلى وحي الواخرونك وكالو صدح وكعب بن مالك. ملالة ابن الربيع الالي بن امية صدح لأمر جولة والذي برغي ارنتو ذي نبيه كمانة توب الاغبالين ومورا توب ذي نيوال الاغبال حذر داركو ila ba workiga laga sugayaa buu saarun ba saxte ah xaroona ku wakar murjuna la jibdigay ee amrillaahi laajle amrillaah xadaa markiba lo dindigay oo wixii rabaa soo dajiyo oo uu amro aya la filayaa xun noqon doona himma yu'azibuhum bi nu'uubi azabu oo ima yatub bi nataubada gbaraa aleem kor koona la sugayaa xawdi waaymin doonta allah we bowaina haliimun allaadaw madisa wa badano حكيمٌ ماملٌ ونكسون خذ رسول الله قال من أموالهم أموال المتخلفين كوان دقال كاعري حواله ودقال كاعدة صدقة الدنبير تطاهير صدقة دي وحي مايري هم إياك يفكي كلام بيكم مايري أما تطاهير أدقى الرسول كاعدة كمايريسا صدقة داقاتي دا هم إياك وتزكيهم تزكي أنت رسول الله قال هو فإسا هم إياك بها صدق دي باتكوه فايسا او قابيك ازبا صدق الوحى مقعه اللو قد بحيا صدق دي نفته دي اي او حي برهاني حجا وطاي لإيمان صاحبها إيمان كتيبه عدينيسا وصلي الدعي عليهم قرقوضة إن صلاتك وعلى دعيسوا سكن دقنان أجل الله مطاي والله يبوينه سميع لما يقال وعلى يرى إليك اللو مغلق عليهم بما يفعل وعلى الصمد ينييني كول ان الله هو قام بلن علم كل كل شيء حدا يجادش خيران اي اوغادين اي إنه بيرو اقبلوا حدانا مرشي لبا اي دق سوق قديمه كل قال لبا خطوه في عود وقف خودي بادين كره علم يعلم ما ويرى وي يوجه ان الله يبوينه هو الذي يقبل ان واقبل التوب الى توب دي واقبل عن عباده أدم من يسحق الله أخباره وياخذوا صدقا وأن الله إبروينه هو توه الله توب أخباره تبله عن تايبين أيه الله أخباره تبله يه الرحمه بالمؤمنين الله أن حريش رسول الله تعالى اعملوا عمل فلا فسييرا الله الله واركضونا أما لكم شقدين والرسوله هي اركضونا والذين علمونا الى عالم الغيب وعقرصون وهو الشهادة وحموغضة الليه اللبذة فاؤقا فينبئكم اللوحيين شوكدونا إما وحي كنتم في الدنيا هاتكوا هانجرتين تعملون كوى سمية وآخرون كوى كلاو سدعا أي مرجون لدبديكي التلاظوضة وأن لقوي لأمر الله إلا وحو أي اللوة دبديكي يعذبهم إنه أبعده بعد ربه أو يتوب عليهم إنه كتب لقبوله فلابوين حليم اللهم كي سوا قم بنا تنادي مصالح هذا حكيم مامل ونجزم ومرتب والذين تخدو مسجد ضرار وكفرة منافقين تغيب وجوده بين عاوجونا لقي يتوبان بياح لقي يتوبان كأنهم مسجد بيقوم أكثي سكسمية رسول كتبوك هذا يومي هذا رسول الله مساجد بانه لإسمه للعجزة والضعفاء والمساكين وللليلة المبثيرة هذا كان روبك أدائي إن حقالتك الكريم هذا كان مساجد كاريج كريم حرورتي يا يا ضعفاء فأيان مساجد وبإسمه مساجد في نوغتك ونوغتك وحجير أنا على سفر تبوك بان هذا أول مرة كان صلنا على الله وات، يا وان مال الجيران، أنصاب أوفوا غين الله بس عدم الدينه، حصول كي أصل نقبله، أصل مراية، أي أياد اي عندك شيء، والذين أتخذوا المسجد منبرا وقبرا، أياد وصير توري بيكشف شيء، أبو عمري رهن الأورنجي، فكنا بيجادوا على الله بيه، نوال بابا، قرآن يهودي، من إماش المملكة كسميع بيخافين، خلكنا بيجاسوب بعيب قرن اي كو هو وين هاينه بابادي وقن حوايه عبد الله <سؤال> ابن ابي ان ما يشلو دوبو ربي حدو سو بنها ييميدنا واللغه مارماي حدين لغه مارماي اولاد بو قاداي نيتكان ابو عامر الراحب كسوكا ماركي دنده ابو العامر الفاسد بو بييه انه ودنكه اوليه كانو دوبو ربي قالكو النبي كيميد واللغه مارماي اولاد بو قاداي وهو يرمار لاركاب انو النبي غور ييميد نينكا كنا دغاله مايان لباكو مالذ حكومة إيسا وضع عدل لها يكون وراء المائي يروب انتو تغي وإذا ماذا أبولي ما أن يؤجر إيسا ما يصل لك أم إذا ماذا كفره قل كما سأجد أنك سألوه سميري ينبع شيئا قل كآيات أصيحاته قال تعالى فبوحو إيسا والذين منافقين فبير تظنوا اتخذوا يا مسجدا مساجد بيقبك أكثر ميا لماذا أولا ضرارا ألي الرسول يا مومين يكون ببعض ويقول حمتان كوكاليه الثانيه أيها أصميان لبا وكفرا حق ديدو إنه يقال ليه ما شاكو سميان أيها أصميان صدح وتفريقان كالقين بين المؤمنين مؤمنين تقضوا ذاته الجيرتين أيها اللبا كبقان أفر وإرسادا دفايس يودو فايسو إياه لمن تدبو دفايسو حار حارب الله إبا لدك علما ورسوله لدك علما من قبل أنتع الله أو إذا ما لأ أبو عامر الرافid الفاسق مقوم غياء حارول الدجيان الرضا درسدا نفيس لمن نفيسات حارب الله والرسول ونبي الرسول تكلمه من قبل عدقو سرت هذه مركي لك شفلا يري ما هاي قوة شيء ولا يخلفونا ودارم دونا ما هي أورانا يعني إن أردنا ما أردنا مسائك باسم دي سولم ما إلا الحسن ونجمهان وعقل حضيئيه إرادا ورقا كبا والله يشهد إنهم لكاذبون والله أبوين لا يشهد قراءة إنهم منافقين تا لكاذبون إنه إبهان لو ياليه نذيك دوالا بوجودا ولما إيمان كل قاس أمر كان يميت لا تقوم صوبا أحجوكسا فيه مسجد كاللرار ورقا أحجوكسا أبدا ورقا إيا الله كهاتي قبا فكو أكتل قفلي لمسجد المسجد أصيص الله على التغوى بك عبس كركي يقول الله على من أول يوم المدينة مالكاتلة يا أحبو كوكارلة أن تقوم إنه جوكزته فيه قديس قبال لو بدانيها قلنا هو مسجد رسولك إليه لبدا مساجد أصيص على تغوى قال الله لكن من أول يوم قبال كل قصة رب سبحانه فيه مسجد قبال قديس وحاكوسوغن xijaaloon rag u hubu wanaagjal ayay toosho xisan wa macnaa jirkooda wasaqiya kaadi iyo nijaasaa oo qalay qalbigooda nisaaxiya shirki anoo qalay oo nafsooda iyo jirkooda waxaan dhan ba ka hufaaya inta so banu woydiyo woydi qor daara la idin قبل amane sayyesha qabala islaam beri aamir ibn auf da looren jira dad kamishada qabala islaam anaa alaay inan biye qoriyish la qadanno ee wixii naga yimaad marka hoona qoriyaha ku tir tirno hadanne diir raalino fara la idin ku amane buu kool واد كثيف في سينا اسس بالله وي نجخ دغي ميميان او دشتيسا على تقوى ابك عبشي كركي من الله إلى الله غعبسدو هي ور والرجاء ورجاي إلى الى من دونها او ربي كان باقه وا قوب يا دت يا خير في الانام بدن قالو دي الله با امم د اسس مسجد على شفا جروف هو قد قركي تروف كنا واقس شفان واقس على شفا جروف قد قركي ككور نسي طول هافير ما ش خطرت جدي دمايا قركي ايو كو كر نسي حالي بدت ربا اقوغايه حنا هاره جدي يا كوكي ولاغو جاي ديجي دي سايي ابو عامر يدا سيسي حجاكو نعي دول هذو كو دخوا عم مال رادين في نار جهنم hän mannaartayda kula agugay khaas miya fi'an kullu e dowini ta yadi manuniyo qawma dab adalmina gardarsaday ayyaat kuma keeso deesubana u madina yimid maligumni duxum orrarki meesha kala saya yugire fakuma meesha guu bartat mayanlar kol khasan malig horday dab u qaado kolki quliy ayanti ille gubay karuun inta lagaatay dalays ku jajjabiyay ka fadadhu halu hukumay qashigubayne noqoto kun iyo afar boqol iyo tobansan maashi qashigubu maashi qashigubu taala fadhu ila yazalu hum yanahum bisti humay laysa maye alladi distay قلوبهم لا يعقلوا، أو أيقحوا وين؟ إذا ما الله كان يقاله، أو هالكيمي أو مسلمين تباع فيها، هي أفجع في السماء، كل كواي يقحوا وين؟ يوقفوا لعاقلة، كل كا لابتة، كراو طالبين نقاطي، إلا أن تقطع قلوبهم لا يعقلوا، إنه يقولوا، أو إن تي باختيان حوارنا دي هو، كل كوزر لما دمها ها، أرينتي، كل كطال alla domisa fi yarimoda fu aqom badaw hakeem mamul wanajal e murti badaw qolka qoladaan qoladi ugu dambeysay munaafixiinta uguuna halis sanay ugu halis sanay kulladina munaafixiinta fitakhadu ya shay masjidan masjid firaran dibi la yhabbi ya rasuul ya muslimiin ta ku dibaaya oo lugu xamaanayo oo kufran يا وتفريقا كلاجئ بين المؤمنين كلاجئ يا وارسدا عن الجل لمن يصمينها حارب الله جعله الله أبا ورسوله جعله قرما من قبله أنت عم الله ديسى أو مسأي كان له مسأي باسمه ديسى أي أقدم بيسني عمل ألكي والجو مغير مركز فارين صفر كتب دياره أنا يا محمد بابي إياه إيه كل قالوا من قبل انتا لاليسين اذا ما دالوا كل قالوا سيرتودي لك سباسو بناه ورئيسي اردوا ايه الي الجيل انتبعاتودي ولا يعرفونا وانا ارامتونا معي لأيه ان اردنا ما اردنا ولما انو جاهد انت اسم هذا المساجد الا الحسن وانا اغمانا واحكرة فالله يبوينس وينسه تشدوه بحقرايا انه ميكا لكاذبون ان ايبا الله auprès láta ha